او قال فلان الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او قال فلان التابعي عن فلان الصحابي أو غير ذلك الى أن يعني إلى أسهل إلى اول الاسناد بان يحذف شيخه او اكثر من شيخه او اكثر ممن فوق مما من من فوقه فهذا يقال له معلق لانه حذف من اول الاسناد وسواء كان في اوله أو استمر يعني حتى وسطه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 المرسل الذي يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا حذف في أول زنات وحذفهم في أعلى اللЕسنات الحذف في أول زنات معلّق والحذف في أعلى اللسنات يعني من قول بأن يقول الصحابي قال رسوله كذا هذا يقال له مرسل يقال له مرسل وإذا كان الحذف يعني في أثنائه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 فإنه يقال, يقال له معضل ويقال له معلق وينفرد المعلق بأن يسقط واحد في أول سيناء فإنه يقال له معلق ولا يقال له معضل لأن المعضل لم يكون اثنين والمعلق يعني واحد أو أكثر فإذا كان ساقط واحد من أول الاسناد فهذا يقال له, يقال له معلق ولا يقال له معضل وإذا كان في أثناء الاسناد سقوط اثنين. يقال لهما هذا ولا يقال له معلق لان التعليق لا يكون له في اول الاسناد فاذا بينهما عموم وخصوص من وجه وجهين يلجمعان فيما اذا كان اثنان سقطا من اول الاسناد فيقال معلق ومعض واذا كان سقط واحدا ينفرد المعلق بان يقال معلق ولا يقال معضل وإذا واذا كان سقط اثنين في اثناء الاسناد او في او في اعلى الاسناد يقال لهم معض ولا يقال لهم معلق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 وحتى لو أفهم بلفظ بب بلفظ قال حدثني الثقة لو قال حدثني الثقة يعني لو صرح به يعني بب ب بأنه ثقة يعني ما هو بس مجرد حديث وأنه يعتمد يكون ثقة وأن يكون ضعيف وإنما قال حدثني الثقة فإنه لا يعول لأنه قد يكون ثقة عنده عند غيره أو ضعيفا عند غيره قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره فيعني ف, يعني ف يعني إذا قال كل ما نحذفه فهو ثقه فانه قد يكون ثقه عنده وضعيفا عند غيره بل لو صرح بلفظ التوثيق بان قال حدثني ثقه فانه يعني لا يعول عليه لانه قد يكون ثقه عنده وضعيفا عند غيره نعم ونقل ابن حجر على ابن الصلاح أنه قال ان وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري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 وكذلك المرسل لأن المحذوف فيه يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون أخذ عن صحابين أو تابعين آخر، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد، وإذا عرف من عادة تابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فقد يختلف في مراسيله. لعم ف... هذا إذا عرف من عادة مرسل أنه لا يرسل إلا عن ثقة فقد يختلف في مراسيله.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 فإنه محمول على الاتصال ولهذا قالوا إنما جاء عن البخاري يعني في بلفظ قال بن شيوخه وكذلك إذا قال لي فإن هذا من قبيل المتصل لأن البخاري ليس بمدلس والتعبير بقال من غير المدلس محمول على الاتصال وكذلك التعبير يعني من غير مدلس محمول على الاتصال ولهذا يعني أمكر على ابن حزم الذي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 بمن رواه عن من عرف لقاه وهي، فأما ينعصره ولم يعرف أن علقه فهو المثل خبيث، وإنما الـ الـ الـ الشيء الذي بالإحتمال إحتمال السماع، احتمال اللقي، لأن اللقي حاصل بالنسبة للمجلس، نعم. لكن وهو يجلس عن شيوخه، نعم. العباره كذا في النخبه هكذا ها؟ العباره في النخبه ويشي يقول؟ اللقي. إيش العباره؟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 اذا كان ساقطه اثنين فيقال له معضل ويقال له معلق يقال له معلق لان سقطنا هو الاثنين ويقال له معضلين سقط اثنين وينفرد المعلق بما اذا كان الساقط واحد فقط يقال له معلق ولا يقال له مرسل لانه المع لا يقال له معضل المعضل اثنين لازم اثنين والمعلق والمعلق يطلق على الواحد والاثنين فاذا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 وإذا كان الساقط واحدا في أول إسناد يقال له معلق ولا يقال له معضل يعني المعضل لازم فيه اثنين وإذا كان الساقط اثنين في وسط الإسناد يقال له معضل ولا يقال له معلق لأن المعلق لا يكون في أول إسناد فإذا الفرق بين العموم والخصوص المطلق أن الانفراد حصل من واحد بشيء والثاني ما حصل انفراد منه